أ ح ق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي ا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أ ن ت أ ح ق من عبد و أ ح ق من ذكر و أ ر ئ ف من ملك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 أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى حفيظ حرت دون النفوس و أ خ ذ ت بالنواصي وكتبت ا ل آ ج ا ل ونسخت ا ل آ ث ا ر القلوب لك م ف ض ي ة والسر عندك ع ل ا ن ي ة الحلال ما أ ح ل ل والحرام ما ح ر م والدين ما شرعت و ا ل أ م ر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبادك نوحدك ونمجدك ونثني عليك ثناء يليق بجلالك وعظيم سلطانك ومتتالي آ ل ا ئ ك ووافر نعمك وجزيل إ ح س ا ن ك ونقر لك ب ا ل ع ب و د ي ة والتسليم و ا ل إ ن ق ي ا د الكامل والتام لك ربنا و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول الله ا ل أ م ي ن سيد المرسلين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى الصراط المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله ا ل ق ر آ ن منار المهتدين ونبراس المتقين و ر و ض ة الصالحين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 لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بين المعالم واضح الحلال محكم ا ل آ ي متقن ا ل أ ل ف ا ظ إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا هذا ا ل ق ر آ ن نوع الله فيه الدلالات وعدد فيه الأسل الاساليب تيسيرا ل ل ه د ا ي ة وتقريبا للمعاني وتسهيلا ل ل ف ه م ف ت ا ر ة يقص القصص لقد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون و ت ا ر ة بالقوارع والزواجر و ت ا ر ة بالبشارات و ت ا ر ة بالخطاب المباشر المحكم يا أ ي ه ا الناس يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يا أ ي ه ا الذين اوتوا الكتاب و إ ن من هذه الدلالات محل حديثنا في جمعتنا هذه ا ل أ م ث ا ل في ا ل ق ر آ ن الكريم والمثل ما حكى الواقع وجسد المعنى و إ ن للناس أ م ث ا ل ك ث ي ر ة بعضها حق وبعضها يحتاج إ ل ى تمحيص من أ م ث ا ل قول القائلين أ ب ع د عن الشر وغني له م والشر يبعد عنه ولكن لا يغنى له ولكنه يطلق مثلا و أ م ث ل كثيره تحكي واقع استفادها الناس من خلال التجارب ومن خلال معتركهم في ا ل ح ي ا ة ولكن ا ل أ م ث ا ل ا ل ق ر آ ن ي ة هي أ م ث ا ل العليم الخبيث فلا تضربوا لله ا ل أ م ث ا ل إ ن الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ا ل آ ي ة في ص و ر ة النحل فلا تضربوا لله ا ل أ م ث ا ل ل أ ن الله عز وجل يضرب للعباد أ م ث ا ل ا في ا ل ق ر آ ن وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون و إ ن المثل ما كان على ه ي ئ ة تتبع فيقال فلان مثالي وفلان المثل ا ل أ ع ل ى ب ا ل ن س ب ة لنا والتمثيل يعني ا ل م ح ا ك ا ة والمثال و ا ل م م ا ث ل ة تعني ا ل م ش ا ب ه ة و ا ل م ح ا ك ا ة وفي ا ل ق ر آ ن أ م ث ا ل يريد الله أ ن يلفت إ ل ي ه ا العقول و إ ن ه ا أ م ث ا ل أ و د ع الله فيها سره فهي أ م ث ا ل تصلح ل ل ب ش ر ي ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ث ا ل ك ث ي ر ة جدا الم تر كيف ضرب الله مثلا ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة ط ي ب ة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء ودائما ا ل أ م ث ا ل تكون من المشاهدات للعيان ويراد منها ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن أ ن ت ترى أ م و ر بعينك مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة هذه مشاهده ة سنبلة مئة حبة أنبتت سنابل سبع ا كل ل ل في و يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومن تلك الأمثال الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب والله واسع الأمثال كماء أنزلناه من السماء لمن تلك لهم مثل ومن من مشاهد وهذا فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما مما ي أ ك ل الناس و ا ل أ ن ع ا م حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض ز خ ر ف ه ا وزينت هذا مشاهد للناس كمثل غيث أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا إ ن التقلب الذي يحصل في النبات من ا ل إ خ ض ر ا ر و ا ل ن ذ ر ة ثم من التحول إ ل ى هشيم وحصاد هذه الدنيا تبدو في أ و ل ه ا م ش ر ق ة م ت ا ل ق ة و و ا ض ح ة و ج م ي ل ة و ج ا ذ ب ة ولكن مع مرور ا ل أ ي ا م تحصل التحولات والتقلبات ا ل ك ث ي ر ة وضرب الله مثلا ل أ ن ب ي ا ء ورسل واضرب لهم مثلا أ ص ح ا ب ا ل ق ر ي ة إ ذ جاءها المرسلون وبالعموم إ ن الله لا يستحي أ ن يضرب مثلا ما ب ع و ض ة فما فوقها ومن الأمثال الأمثال أن الناس تلك بالحشرات الله يا أيها ضرب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 في قبضته و هو القاهر فوق عباده يصرف ا ل أ م و ر ويدبر ا ل أ ش ي ا ء والعباد إ ل ي ه فقراء إ ن س ه م وجنهم و ا ل أ ن ب ي ا ء يلجئون إ ل ي ه و ي س أ ل و ن ه دوما و إ ن المثل الذي أ و د أ ن أ ق ف عنده و ق ف ة ت أ م ل مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إ ن أ و ه ن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إ ن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم تلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس وما يعقلها إ ل ا العالمون صرف الله انظر إلى هذه الأمثال المختلفة في الله الأمثال الحياة إلى هذه في التعاطي مع ا ل أ م و ر في كل المسائل يضرب الله أ م ث ا ل ا للعباد ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل لعلهم يتذكرون ق ر آ ن ا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء م ت ش ا ف س و ن ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله رب العالمين و إ ن هذا من ا ل أ م ث ا ل ا ل م ش ا ه د ة رجل يخدم أ ك ث ر من ج ه ة و أ ك ث ر من شخص ا ل أ م ز ج م ت ب ا ي ن ة والطلبات م خ ت ل ف ة و ا ل أ و ق ا ت م ت د ا خ ل ة ف إ ن ه سوف يعاني م ع ا ن ة ش د ي د ة وكذلك من صرف قلبه ومن جعل فكره و إ ر ا د ت ه لغير الله جل جلاله في علاه لن يكون إ ل ا كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون أ م ا الذي يعبد الله وحده فلا هم له ولا قلق عنده ولا تشتت في ا ل أ ف ك ا ر ولا ضياع في المفاهيم ولا غياب ل ل أ ه د ا ف أ ه د ا ف ه م ح د د ة إ ن ه يريد رب العالمين ولذلك لا يلتفت إ ل ى دنيا الناس يمنه ولا يسره ولذلك مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وضرب الله المثل بالعنكبوت لحقارته ولضعفه ثانيا العنكبوت موجود ومشاهد ليقل و لي شخص لم أ ر ى عنكبوتا في يوم من ا ل أ ي ا م ولم أ ر ى نسجه ثم أ ن العنكبوت خيالي جدا ينسج نسجا هو من أ ض ع ف النسج لا يقي من حر ولا يقي من برد و ت أ ت ي ه الريح والمكانس ت أ خ ذ ه وتزيله وكثير من الناس يبني مواقفه ويبني مفاهيمه ويبني دينه ويبني عقيدته على هذه ا ل أ م و ر ا ل و ا ه ي ة والعنكبوت بالرغم من أ ن بيته ضعيف غير أ ن العنكبوت فيه من الفوائد ا ل ط ب ي ة ما أ ن بعض أ ن و ا ع العنكبوت تعالج اضطرابات القلب وفيها علاج ودواء لهذه الاضطرابات بيت العنكبوت ضعيف من ن ا ح ي ة المبنى فهو ضعيف جدا ومن ن ا ح ي ة المعنى ضعيف من حيث البناء المادي ومن حيث البناء ا ل ق ي م و ا ل أ خ ل ا ق ي وامريكا حضارتها بيت عنكبوت ضعيفه من حيث البناء ا ل ق ي م و ا ل أ خ ل ا ق تظهر للناس أ ن ه ا ق و ي ة ف ت أ ت ي ه ا النكبات و ا ن ك وتمر عليها الحوادث و ا ل أ ز م ا ت فيتجلى بيت العنكبوت على حقيقته بيت العنكبوت من ا ل ن ا ح ي ة ا ل م ع ن و ي ة و ا ل م ا د ي ة ضعيف ومن هذه الناحية المعنوية الناحية هذه ان بيت العنكبوت بيت ممزق كبيوت ك ث ي ر ة م و ج و د ة تقوم على المجاملات ولكن الرجل في ج ه ة و ا ل م ر أ ة في ج ه ة و ا ل أ ط ف ا ل و ا ل أ ب ن ا ء في ج ه ة وبيت العنكبوت كذلك في داخله العنكبوت ا ل أ ن ث ى خلقها الله أ ك ب ر من الذكر و ل أ و ل ما يلقح الذكر أ ن ث ى وتضع البيت تقوم فيها شهوه ع ا ر م ة بالتهام الذكر ا ل أ ق ل منها حجما والذكر يظل آ م ن ا في بيت ا ل ز و ج ي ة ف ت أ ت ي ه ا ل أ ن ث ى فتلتهمه وهذا الالتهام ضروري لان ه ذ البيض ل أ ا ل أ ن ث ى إ ذ ا أ ر ا د ت لهذا البيض أ ن ينضج و أ ن يتفقس ويخرج لا بد أ ن تلتهم الذكر وبما ي ح د ث فيها من تغيرات ج س د ي ة تحتضن هذا البيت من أ ج ل أ ن يتفقس هذا ا ل ب ي ت و أ و ل ما ي خ ر ج ا ل ذ ر ي ة تفر من هذا البيت الواهي الضعيف معنى ومبنى ال... و... ال... وتخرج ا ل ذ ر ي ة تبتعد عن هذا البيت و ا ل ق ر آ ن بديع و ا ل ق ر آ ن عجيب وهذا مثل حتى, حتى لا يتساءل متسائل يقول أ ي ن بيوت العنكبوت في واقعنا لننزل هذا المثل في واقعنا وقد تفحصت المثل فوجدته يتحدث عن ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ س ا س ي ة المثل بسيط و ا ل ح س ر ة التي ضرب بها المثال ض ع ي ف ة بيت ع ن ك ب و ت ولكن ت أ م ل الواقع أ و ل شيء تقديس البشر و ع ب ا د ة ا ل إ ن س ا ن ل ل إ ن س ا ن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 و أ ن ت م تعلمون و ا ل أ ن د ا د في ا ل ع ق ي د ة في القلب كما قالت ا ل آ ي ة ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله ليست هذه ح ج ا ر ة ل أ ن ا ل ح ج ا ر ة لا تحب إ ن م ا يحب البشر وفي البشر أ ص ح ا ب الكمالات كالعلماء والشيوخ يحبون لما عندهم من أ خ ل ا ق ف ا ض ل ة ويحبون لما عندهم من خصال ح م ي د ة ويحبون لما عندهم من عطاء سر ولكن إ ذ ا وصل ا ل أ م ر إ ل ى حد الاعتقاد و ا ل م ح ب ة التي تزاحم م ح ب ة الله في القلب صار حب الشيخ والولي والصالح والعالي والعابد والزاهد شركا بالله جل جلاله تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم حتى ي ق و ل بعد ذلك لو أ ن لنا ك ر ة فنكون من المؤمنين إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم من الناس من يعتقد في الشيوخ نفعا وضرا ومنعا وعطاء ا وملكا وتصريفا وتدبيرا وذلك لا يكون إ ل ا لله الواحد الديان لا ينازع فيها ملك ولا نبي ولا صالح ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ثم يقول للناس ك ن و ا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ة وبما كنتم تدرسون ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر ب ا ب ا أ ي أ م ر ك م بالكفر بعد إ ذ أ ن ت م مسلمون ق ر آ ن عجيب ا ل ق ر آ ن تكلم عن التوحيد و ا ل ع ق ي د ة باعتبارها ا ل ق ض ي ة الوجود الكبرى افلم يسيروا في ا ل أ ر ض حتى ي ت أ م ل و ا وكاين من آ ي ه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون الله الذي جعل لكم الانعام لتاكلوا منها ومنها تركبون وجعل لكم فيها م ن ا ف ع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آ ي ا ت ه ف أ ي آ ي ا ت الله تنكرون هذا الوجود الضخم وسبحان الله إ ي م ا ن كثير من الناس محدود إ ن الله لم يخلق ا ل أ ر ض التي نعيش فيها فقط إ ن الله خلق الوجود بكائناته ومجراته وبشمسه وبمجموعاته وبمجراته وبكل ما في هذا الكون ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض هو لله جل جلاله في علاه تقديس البشر مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء والولايا ا ل م ن ا ص ر ة يستنصرون بهم ولا وهؤلاء لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق ولتعلم أ ن هنالك عقائد ف ا س د ة و ب ا ط ل ة بعض الناس يقف في ح ض ر ة الشيخ قبر الشيخ وقوف الذليل الخاشع من تذرف عيونه ما لا يقفه بين يدي الله في جوف الليل ووقت السحر يقوم في قلبه من ا ل ه ي ب ة و ا ل م خ ا ف ة والتعظيم و ا ل إ ج ل ا ل للبشر ما لا يقوم لله الخالق الديان ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لا ينصرونهم ولا يؤيدونهم ولا يعزونهم ولا يزلونهم واتخذوا من دون الله آ ل ه ة ليكونوا لهم ع ز ة يريد أ ن ي... يكون عزيز بشيخه و أ ن ت كن عزيز رب العالمين وبمن خلق الخلائق أ ج م ع ي ن ومن بيده مقاليد كل شيء ومفاتيح كل شيء ومن بيده كل شيء ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هذا مثل اخر في سوره ة الروم ضرب لكم مثلا لكم ضرب من أنفسكم ل لكم م م ا م ل ك أيمانكم ت من ش ر ك ا فيما ا ء ر ز ق ن ك م ف أ ن ت م فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون بل اتبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م بغير علم فمن يهدي من أ د ل الله وما لهم من ناصرين ا ل آ ي ة تقول إ ذ ا كنت في ملكك لا ترضى الشريك و ا ل ش ر ا ك ة ضعف لا يشارك أ ح د إ ل ا من أ ج ل أ ن أ ح د ا ش ر ي ك ي ن إ ل ا من أجل أ ن يتقوى ومن وجد ف ر ص ة ليستقل بعمله وليكون بعيدا عن ا ل ش ر ا ك ة فعل ولا تجد الشركاء بعد م س ا ف ة كل يود أ ن يعمل مستقلا أ م ا رب العباد ف إ ن ه لا يريد شريكا يدير الأمر يدبر ي ي ر الأمر د ا ل أ م ر ويصرف الكون من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه والكون لا يعني ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض وما حولها الكائنات ا ل ض خ م ة الوحوش ا ل ض ا ر ي ة السباعه ا ل ك ا س ر ة الكائنات ا ل ب ح ر ي ة في قاع البحار بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من و ر ق ة في سهول سيبيريا أ و في وادي و أ ن ه ا ر المسيسيبي أ و في جبال ا ل أ ن ا ظ و ل الا يعلمها ولا حبة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رطب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين سبحانك ربي سبحانك ربي ا ل أ م ث ا ل يضربها الله في ا ل ق ر آ ن من أ ج ل أ ن ي ع ي ا ل إ ن س ا ن و أ ن يعرف أ ن ربه واحد وحتى يكون سلما أي س ا لله م ا ل بغير منازع وأنصحك ونفسي اخي المسلم قلبك اخص خصوصيات عبادتك وقلبك اغلى ما تملك فاياك ان تجعل قلبك كاملا لغير الله ولا يوجد بشر يستحق هذا القلب كلياته إ ل ا ربك الذي خلقه ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا قلبك لا تسلمه لغير الله ولا تلتفت بقلبك إ ل ى غير الله ترجو نفعه وضره وعزه ومنعته وهيبته وقوته وسلطانه وجبروته ا ل أ م ر لله جل جلاله في علاه ولتعلم أ ن هنالك عقائد ف ا س د ة من الناس من يقدس شيخا فاضلا دعك من شيخ حتى ولو كان نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء لا يجوز و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا من الناس من يعجب بشيخ أ ص ل يقول لك دي الايات الجبلات كلها في الاحجار في ا ل أ ص ن ا م في أ ص ن ا م الله ينزل في ا يعني ا ل ق ر آ ن ي د ر ده الحجر يحب الحجر ل ا ر ط ب ا ط الحجر بمعنى ل إ ط ب ا ط الحجر بمعنى عنده معنى الحجر عنده معنى في نفسه و ل ذ ل ك يقدسون ا ل أ ح ج ا ر وهذا أ ق ر ب إ ل ى ا ل و ث ن ي ة و إ ن الذين يقدسون القبور ريحه وبخور وبنى وتابوت و ن ا س قاعدين وصندوق للنذور النذر لمن القروش البيختها ي الزول لمن يا لله حق ت ا ل ل ه مكتر ا المساكين مكتر ا قال بشيله م ن ه الشيخ الراجل بيخيط منا هدوم بعد ما تتلم بشيله بيشتري كيلو ب ا ص ط ة ي أ ك ل و لو الشيخ ب ي أ ك ل ب ا ص ط ة معلش لكن بيشيلوها الناس ا ل س د ن ة ا ل ل ي هم حول القبر القاعدين ديل يشيلوا منها ويعملوا منها ويسووا منها ما هذه ا ل ق ب و ر ي ة هذه و ث ن ي ة تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن قبره هو دعك من ب ق ي ة القبور و إ ن قبرا حوى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو اقهر القبور و أ ش ر ف ه ا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يمكن أ ن يكون القبر وثنا تظهر فيه ض ح ا ل ة التفكير وتعلق ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ ح ج ا ر والانصراف عن رب العالمين ملك الملوك وعلام الغيوب حتى تعلم أ ن ا ل ع ق ي د ة من الناس من يعتقد ويعظم بقلبه إ ج ل ا ل ا و ه ي ب ة وطعطاه و ذ ل وانكسارا ما لا يفعله لله في صلواته وعباداته لماذا يقع الناس في تقديس البشر ل أ ن بعض البشر عندهم كمالات فعلا الشيخ بكون فاضل جدا ما بكون عنده مشكله يكون ريو طيب وفاضل ا ل نسمع ا جبين به جدا يقول بعد م ا ي م و ت هذا ا ل إ ع ج ا ب يتحول إ ل ى ع ق ي د ة و إ ل ى تقديس فتنحرف ا ل ق ض ي ة وتصير شركا بالله جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم س و ى يعني م ن ز ل ة الشيخ في قلبه ك م ن ز ل ة الله عز وجل في قلبه وذلك أ ي ض ا لجهل الناس ب ر ب العالمين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره الناس ما عرفنا ل ل ه لبعرف ان الله هو الغني وغيره من البشر جميعا شيوخا وعلماء و أ و ل ي ا ء وصالحين فقراء أ ن الله قدير وغيره عاجز و أ ن الله عنده كل شيء وغيره لا شيء له بيمرق الشيخ ت ه بيمرق ويعي ب ويحصل ب له ويودوه ويعالجوه و ي ج ي ب ه ويودوا ل أ ر د ن ي ر ك د و ا في المستشفى ركبوا ل ق ص ر في قلبه و إ ذ ا مرضت فهو يشفين هذا كلام ا ل أ ن ب ي ا ء الرسل ولذلك هو ما قام في قلبه في لله ه ي ب ة أ و تعظيم أ و إ ج ل ا ل لله لو أ ن ه عظم الله لما جعل لله عز وجل شريكا و ل ن ص ر ف إ ل ى الله بالكليه هذا بيت العنكبوت ولذلك قال تعالى عنهم فاتخذوا لا تتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء فالله هو الولي صفاته هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل افغير الله اتخذوا وليا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعم قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م ولا تكونن من المشركين ق ر آ ن عجيب ا ل ق ر آ ن ل م ي ن ز ل في المشركين ا ل أ و ا ئ ل معناه كثير من ا ل آ ي ا ت حظا جامده واقفه لا تتحرك لكنه ق ر آ ن حي يعالج القضايا ب ق و ة أ و د ع الله فيه سرا ان النفس ا ل ب ش ر ي ة الطغيان يتكرر إ ن ذات العلم التي وقعت في أ م م س ا ب ق ة هي ذات العلل التي تجتاح مجتمعاتنا دب إ ل ي ك م داء ا ل أ م م من قبلكم و إ ن من بيت العنكبوت التعلق بالماديات كل من يتعلق بالماديات ويرتبط بها ويظن أ ن ا ل ح ض ا ر ة و أ ن الدنيا ا ف ت ح ا ج متعلق ببيت العنكبوت و إ ن أ ر د ت أ ن ت ع ر ف ا ل أ م ر فانظر إ ل ى نتائجي وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس كيف تحصل تقلبات كثير من الناس يرتبط ب ا ل م ا د ة وهذا ضرب أ ي ض ا من ضروب الشرك السواجين بتاعنا الحفلات كذا نتكلم عنهم شوي قبل كذا ما تكلمنا عنهم تكلم عن ن ا س ا ل ح ر ك ة والمرور و ي ن و ي ن تكلمنا وناس الضرايب وناس السواقين دي ما تكلم ن ا عنهم اول حيطان ب ش غ ل و غ و ن ا ت ق ي ل في ا ل ح ا ف ل ة وناس الاف ا ساعدوه بيقولوا الرزق أ ب ن ص والله الرزق ما أ ب ن ص الرزق يا رب العالمين الرزق أ ب ن ص يعني قدر ا ما تجري س ر ع ة وتمشي تحجز وتجي وتفوت وطبعا ب يخش معهم ناس ا ل أ م ج ا د برضو ندخلوا ناس ا ل أ م ج ا د ا ت يقول لك الرزق أ ب ن س الرزق ما أ ب ن س وفي السماء رزقكم وما توعدون الرزق عند الله ا ل أ ب ن س بجيب الرزق يعني تجي أ و ل وتجي ب س ر ع ة طيب ما بتكتل الناس أ ش ا كذا ن س الحفلات الواحد ولا ب ي أ ش ر لك ز ي ا د طوال بجي خش عشان هو جاي للرزق أبنص. الرزق أ ب ما اظن والتعلق بالماديات في هذا الباب كثير التعلق بالمناصب بيته عن كبوت باكر الأبهة يأتي تعديل وزاري ويدوك الشارع. والسكرتير وال... والله الله ما يدوك في تعديل الوزاري جاي دا كله أي يتعلق لدي يقول قروشي دكاني ذاته والله والله الله ده كله عن الشارع الشارع حسن لك زول سلام ما حاجة مالي ده شو ده يمشي زي ما حصل ح ا ج ة وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس كل من يتعلق بمنصب أ و بجاه أ و بمال يتعلق ببيت العنكبوت و ا ل آ ي ة تريد أ ن تقول لا تتعلق تعلقا كاملا ولا تلتفت بقلبك التفاتا تاما إ ل ا لله مثل الذين اتخذوا من دون الله من دون الله أ و ل ي ا ء أ ي مناصرين و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة من صور بيت العنكبوت انهيار الحضارات الكبرى وده مثلا وضرب الله مثلا ق ر ي ة اسمها نيوز لا انهم اسمها شنو امريكا دي ق ر ي ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفر ت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع القران أ د ه أ ي ن ف س ع ن د ه معنى لباس مش جعانين الناس ديل لبس الجوع يعني الجوع ذ ا ت ه فايت الحق الجوع د ه لبسه لباس الجوع والخوف لو ر أ ي ت الهلع ا ل آ ن طلع قرار في أ م ر ي ك ا أ ن يضرب اللصوص في ا ل و ل ا ي ة بالرصاص الحي عشان يوقفوهم العسكري كان جالك ر ا ج د العصاره إ ج بتاع كاترينا وكتلك بغلى عصاك ويمشي جثتك م ت ع ف ن ة العساكر بغلى عصاك وبعدين قالك تلتين قوات ا ل ش ر ط ة في ا ل و ل ا ي ة انتهوا قصف من فوق لا رادارات بترصدوا ولو رصدوا ما ب د ن يوقفوا يعني يقول رصدوا عارفين ا ل ع ص ا ر دا جاي عملوا شنو د ا ريح سوو شنو ر ي تدمر كل شيء ب أ م ر ربها ما تقول لازم ي ن الكفار بيقولوا كوارث ط ب ي ع ي ة بوش قال غضب ا ل ط ب ي ع ة قال غضب ا ل ط ب ي ع ة طريعة تدمر غ ض تغضب ب تحبوا تكون رب ريح العالمين واضح قال تعالى ريح تدمر كل شيء ب أ م ر ربها شوف التصوير د ه والله ك أ ن ه ا القرآن ده عجيب كيف ا ل آ ي د ي نزلت زمان في ص و ر ة ا ل أ ح ق ا ف انت لما بتقول دي أمريكا. تدمر ه كل شيء ياخي ال ال ال كل شيء ق ل ي ت دمرت س ب ع م ي ة وسبعتاشر م ن ص ة بتاع البترول اقسم بالله العالم ا ل إ س ل ا م ي كان ت ل م و ا كلهم ما يضربوا م ن ص ة بتاع البترول و ا ح د ة في أ م ر ي ك ا أ م ر ي ك ا تضربون ولا يضربونها س ب ع ش ر س ب ع م ي ة وحداشر م ن ص ة تقريبا تلد الاحتياط بتاع النفط ا ل أ م ر ي ك ي انتهى تماما تدمر تماما ده قصف رب العالمين ما أ م ر ي ك ا جرب تقصف ت الناس ما في ذنب قصف أ م ر ي ك ا في البشر ما قصفه لكن الله قصفه دا قصف من فوق ودا مثل ل ك د ربنا قال ل أ م ر ي ك ا ولغيرهم لو قرا ا ل ق ر آ ن وقد خلت من قبلهم المثلات و إ ن ربك لذو م غ ف ر ة للناس على ظلمهم و إ ن ربك لشديد العقاب وقد خلت من قبلهم خلت المثلات من أ م ث ا ل ه م من الحضارات انهارت هكذا بضرب الله لهذه الحضارات وقصفها و ي ق ي ن ه ولو أ ن ي مت ذكروني ولو أ ن ي قلت حيا س أ ذ ك ر ك م ولو أ ن ي مت تذكروا أ ن ت م سوف تنهار أ م ر ي ك ا بغير ط ل ق ة رصاص و ا ح د ة أ م ر ي ك ا حتنتهي وبدون ط ل ق ة ما حتنضرب ط ل ق ة و ا ح د ة ت أ ك د أ م ر ي ك ا دي الله بيدمره م ر ة و ا ح د ة ليه للطغيان شوف أ ي شي ء و إ ل ا الطغيان أ ي شي ء و إ ل ا الطغيان ا ل ع ز ة إ ز ا ر ي والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته ما ه ي ساكت ن ق م ه شوف قسمته بداء الموت ولا أ ب ا ل ي وكم ق ص م ن ا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة ثم أ ن ش أ ن ا بعدها قوما اخرين فلما أ ح س و ا ب أ س ن ا مويه ياخي أ قليك القوات ا ل أ م ر ي ك ي ة ب ا ل ط ا ئ ر ا ت نزلت شوالات الرمله والتراب عشان تسد المويه دي عشر متر بفوق انت ازول قال الحكايه العراق ولا قاله صدام حسين ده إ عصار رب العالمين وفي إ عصار للسماجه الله ب ج ي ب ه أ ن ا متوقع ب ر ض و يجي العصار ده ربنا ت ك ل م عن نوع من ا ل إ ع ص ا ر في ا ل ق ر آ ن ف أ ص ا ب ه ا إ ع ص ا ر فيه نار فاحترقت ده ما ش ا ف ه ا ل ن ا س ولا في أ ف ل ا م هوليود ولا ا س م ه شنو ب ت ا ع ت ه إ ع ص ا ر في الناس بجي ما هو ح ق الناس كله قال تدمر كل شيء ب أ م ر ربها يعني الاعصار ضمينه الله م ا قال ليه تعمل ك ذ ي ويتكتل ك ذ ي ويسوي ك ذ ي اعصار ما يتكلم لكنه تحت أ م ر الله وتسخيره وسلطانه إ ذ ن أ م ر ي ك ا بيت عنكبوت وهذه ر س ا ل ة للعلمانيين الذين يرون في النموذج الامريكي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 وما يعقلها إ ل ا العالمون قال ع م ر بن العاص رضي الله عنه عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ف مثل ألف مثل قال بشر و لن, لن تعود هذه الولايات على ما كانت عليه إ ل ا بعد سنين ط و ي ل ة و ل أ و ل م ر ة تعلن و ز ا ر ة الخارجيه ا ل أ م ر ي ك ي ة أ ن ه ا لا ترفض المساعدات وذي ا ل ب د ا ي ة دي البداية. اعصار ل ب د ا ي ة إ الصغيره ص غ ي ر ز ياخي دي يا ي ياجوج د م و د أ ماجود ر ي ك شنوب بالنسبة ل مأجود. مأجود يقفون ج مأجود و د ي صفا عند بحيره ا ل ط ب ر ي ة والبحر ا ل أ ح م ر يشربوا كل زوج اشرب ويمشي إ ذ ا جاء آ خ ر ه م ما وجد إ ل ا طينا وكدرا أ م ر ي ك ا تكمل البحر دي تكمل. يا تكمل ي اجود ما أجود يكمل البحر ربنا يهلكن و ب د و د ة أ م ق د ر دي د و د ة بس د و د ة د و د ة تسمى كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب د و د ة النغف النغف ا ل د و د ة دي بتخش للزول في اضانه تطلع ب ا ل أ ض ا ن ه التاليه بقى ميت لا ط ل ق ة ولا ق ن ب ل ة ن و و ي ة ولا قصف ولا جيوش ولا خ د م ة إ ل ز ا م ي ة ولا أ م ر ي ك ا روسيا قد دنا عذابها علي إ ل ا قيتها ضرابها لما كان زمان تقول ماذا يجنون ربنا يدمر أ م ر ي ك ا بله ل أ ن ه ا تنازع الله ملكه وسلطانه طغيانا في ا ل أ ر ض والله عز وجل أ ه ل ك فرعون و أ ه ل ك و أ ه ل ك و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم اسال الله تعالى أ ن يعلمنا من ا ل ق ر آ ن ما جهلنا و أ ن يذكرنا منه ما انسينا وان يفقهنا فيه وان يرزقنا حفظه وفقه والعمل به وتلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وان يجعلنا ممن يقف على القران ر و ف الحمد وحدودا و إنه ي عليه نبينا ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على وبارك م آ لله ه وصحبه و س م تسليما الحمد ل ل كثيرا رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن كانت ا ل خ ط ب ة مع بعض آ ي ة و إ س ق ا ط ا ت ا ل آ ي ة ودلالاتها على الواقع ربطا لها بواقعنا و ا ل ق ر آ ن ر ف ي د ن ا و زادنا و إ ر ث ن ا و حضارتنا و نورنا و هدايتنا بل ا ل ق ر آ ن سلاحنا على أ ع د ا ئ ن ا ا ل ق ر آ ن هو الموجه و إ ن ه ا د ع و ة ل أ ن يرجع الناس إ ل ى ا ل ق ر آ ن و ايتصل الناس ب ا ل أ ص و ل و أ ن يتركوا الانشاد و ا ل ش ع ر و ما لا يغني وما لا يجدي و أ ن يتمسكوا بهذا الكتاب حقيقه بدءا من الحكام ومرورا ب ا ل أ س ر أ ن يجعلوه دستورا لحياتهم ومنهجا في في تعاملهم و أ ن يجعلوه مهيمنا كما أ ر ا د ه الله سماه الله مهيمنا يهيمن على حياتنا على أ خ ل ا ق ن ا على مفرده تعاملنا على صلاتنا على علاقاتنا على مناسباتنا على كل شيء في حياتنا و إ ن ا ل أ م ة التي ترتبط ب ا ل ق ر آ ن لا شك أ ن ه ا ترتفع إ ن الله يعز بهذا الكتاب أ ق و ا م ا ويذل به آ خ ر ي ن أ س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن أ ع ز ه م بهذا الكتاب اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا ف ي م ن أ ع ط ي ت وقنا و ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى ع ل ي ه إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت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 ك ل إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي الشيشان وفي دارفور وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك ك ل م ة الحق والدين اللهم عليك بالطغاه المتجبرين اللهم عليك, عليك بهم اللهم السبع كسني يوسف يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وصدى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا